أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين؟ فلقتها ما العقبة وما أدراك ما العقبة فاسكر قبه أو إطعام في يوم